A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tanzilu Alkitab Minallahi Al-Aziz Al-Hakim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 قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم او اثاره من علم ان كنتم صادقين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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبره كتاب موسى إماما ورحمة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 اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا